ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات ولا أرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله لم فان ان الله يعلم وانتم لا تعلمون رب الله مثلا عبدا ملوك لا يقدر على شيء ومرزقناه من نار زق حسنا فهو ينفق منه سر وجهرا هل يس الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ابْكَمٌ لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوجَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات ولا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 اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوِا إِلَى طير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقومي وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُدُودِهِ آلَ عِيسَىٰ بَيْتًا تَسْتَخِفُّونَهَا